يا سيد العقلاء يا خير الورى يا من أتيت إلى الحياة مبشرا وبعثت في الأكوان فينا هاديا وطلعت على الوجود بدرا نيرا والله ما خلق الإله ولا برا بشرا يرى كمحمد بين الورى So hard I'm One, İzlediğiniz için I'm tan fulu ya تولى الله الحبيب المصطفى من لحظه وضعه إلى ساعة نزعه فاختار له أفضل الأسماء فسماه محمدا واختار لأمه أفضل الأسماء فسماها آمنة واختار لمرضعته أفضل الأسماء فسماها حليمه السعدية واختار لدايته أفضل الأسماء فسماها الشفاء